بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد تقدم بيان جله من المتاعذ والرحام التي تتعلق بالعارضه. وشرع المصنف رحمه الله في بيان بعض المسائل التي سترسب على العارية ومن ذلك لو أن جارا احتاج إلى وضع خشبه على جدال بيتك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا يمنع بعضنا بعضا من ذلك وأن يكون بيننا من لبقوة الإسلام والمحبة في هذا الدين ما يجعل الدنيا سبعا ولا تكون أساسا للعزب فإذا سأله أخوه هذه المطرحة فعانه عليها ويرفر له السبيل للوصول إليها فقال عليه الصلاة والسلام لا يمنع أن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره وفي لغز أن يغرز خشبة على جداره فدل هذا الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه انما لا يندب غير النصر اذا طلبهم جاره ممنونه بوضع جدار الخشب على جداره فلا يمتنع من ذلك ياتي السؤال هذا الجدار الذي لجاري وضعت عليه الخشب فانه يعتبر حكما عاريا لانك استعرت من الجار منفعه وضع الخشب على جدار ويكون وتكون هذه المنفعه منفعه, منفعة انتفاع اكتناب بيتك او صقف على هذا الجدار اذا ثبت انه يسرع من المسلم ان يمكن جاره من وضع خشبه على جداره فلو انه وهبه في الاتجاه وقال جار لجاره ضع خشبك على جداره فوضع فلما وضع الخشب وبنى بيته قال له منعتك من ذلك اما ان تجدع الحجرة الان وإما أن تفعل تشبه فلو رجع أن العارية عن الحقه أن يرجع هذا هو السؤال من حيث الأصل العارية تنقسم إلى قسمين قسم منها مؤقت وقسم منها غير مؤقت وهو العارية المطلقة ودينا هذا ينقسمين من حيث الأصل الشرعي أننا لا أطاف شيء أن تنتجع به كالسيارة والبيت للسفران فإنه يحقق أن تنتفع ما لم يرتع فلو قال لك رجعت عن عالية فيك. والسيارة سألته أن تسافر بها إلى المدينة فأعطاك إياه الظهر ولما أعرضت أن تخرج العصر جاءك وقال لا أريدك أن تذهب بها فرجع عن العالية مثل صاحب الجدار رجع عن آلية من حيث الأصل المسلم لا ينضغي له أن يهب شيئا ما يرجعه وهذا من حيث الأصل عن لكن النص في كتاب الله عز على أن من تضرع بالشيء ليس عليه من سبيل فلو بدل الشيء كاملا ثم طرأت له ظروف أو جاءت لخوائف وأخذ الشيء فليس عليه من قال تعالى ما على المحكمين من سبيل فهو إذا أعطاك الثيارة في المقاطر أصبه ضروف لا يستطيع أن ينفذك بثبتها من السفر فمن حقها المافئة وأن يقول لك أعطي من الثيارة لأن ضروفه لا تسلح أما إذا لم يجد له عذر فقبيح به ذلك لما قاله صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل الزوء العائد في جبتي كالكلب يطيع ذن يأكل قيل إن الله سلامه والعائد إذا ثبت أنه من حقك أن ترجع في العالية من حيث الأصل الآن مع المسلمين من الزديد ففي بعض العواري لا يكون هناك ضرر وفي بعضها فيه ضرر فالعالية القسم إلى قسمين كل من أخذ منك شيئا إعارة وأردت أن ترجع في هذه العالية لا يخلق وجوه من حالتها إما أن يكون هذا الوجوه لا ضرر فيه وأصبحت مصر حتى الإنسان ويوجدت المتعلقة به على نوجه الإنسان فكروه بالكسل الثاني وإن لا يعني عالف فإن كان لا غراء ولم يرتد بذلك الشيء الذي ورهبت منفعته فيجد لك الرجوع وليس الحقي أن ينتلم ويجب عليه أن يرد لك العين مثال لو قلت له قلت بيتي أو شرقتي أو غرفتي وسكنها شهرا ثم طرأت لك الظروف أثناء الشهر فقلت يا رسول الله تحول عن بيتي شطتي عن عنارتي عن نسكني عن غرفتي فإني أريد أريدك أن تتحول ليجد عليك أن يتحول لكن الحق في الغذور الصورة الثانية وهكذا لو أعطيته سيارة الأرضى الصورة الثانية أن يحصل الضرر إذا رجعت ذلك أن تعطيه السفينة يركبها في ده. فلما الضار في ضخط البحر قلت يا رحمة الله تحول عن السهرينة اخرج من السهرينة ما يمكن هذا إذا دخل في بجة البحر فإن الغالب أنه يهدف أو كان له متاعج قلت هذه رحمة الله تخل هذه المرشب وانقل به متاعج من طرف النهر إلى طرف النهر فلما الضار في ضخط النهر قلت رجع وهذا خطر علي وضر نقول ليس لحقك عن طرف وعليك أن تدقى على عاريتك حتى ينتقل إلى الشرطة الثانية وحتى يخرج من رجلس البحث وكذلك في مسألة الجذار إذا وضع الخشب على الجذار ليس من حقك أن تقول له ارفع الخشب هذا ليس من حقك لأن في هذا ضرر وقد رضيت على نفسك بالضرر انتدائيا فلزمتك العارية ولزمت البدر إلى, إلى أن يسقط الجذار إذا فقط الجدار بنفسه فحينئذ لا شيء على صاحب الجدار كما سيئ فيه ولا يلزم الجار بدفع الزجار ما يلزم إيه لكن المدة هذه لو جلس الزجار مئة ثاني يبقى الخشب على الجار لأنه قد انسزم جزائه لكن لو فقط الزجار فجأة فحينئذ تنقطع العالية وتنفي هذا بالنسبة لما فيه ضرر من أنت رجل الخشب على الزجار من أنزلة السفينة في وسط البحر لكن لو كانت السفينة على طرف البحر من حق أن يقول له تحول عن سفينة من أنزلة الأرض للدفن فلو كان عنده حوش وقال للناس ادهن الموتاكم فقد أذن تلكم أن تدفن أو أذن لمية أن يدفن في هذا الموضع ثم أراجع أن يدنيه ورجع عن عاليته وقال انقل مية من الأرض نقول ليس من حقك حتى يذل الميل فإذا ذلي الميل وصار طراغا بقول طائفة من علماء صح الرجوع وإلا فلا إذن المسألة كلها ضائجتها وأساسها مسألة في الرجوع في العارض مسألة في الرجوع في العريق. من ننحقق أن ترجع لنصالح لكن بشرق ألا تتذب في الغرض على الغيب وإذا أثبتنا في من نحقق الرجوع سينقتم الرجوع إلى فتنين القسم الأول الأعنم الأكثر والأغلب الشاعر وذاء لا يكون هناك ضرر فنقول من حقك الوضوح لكن يقفح بك أن ترجع بدون أضر للحديث الصحيح ليس لما نزل الضرر وأما إذا وضد الضرر فحينئذ المقول إنه إذا وضع الخشدة على الضدار ليس المحق أن يقول ادهع الضرر أو يقول له الأرفاع الشباب حتى يسقط الضدار لأنه قد رضي لبقاعه على ذلك الجدار فلزمه من تزمده ثامن السفينة إذا ركزها فنجد بالبحث إذا كان مكانا غريقا نجد أن تحول فيه ثالثا الأرض للدفن رابعا الأرض للزرع وفيها تفسير لو قام لك القائل يا فنان أعطني أرضك الفنانية أو روضتك الفنانية أريد أن أجرعها فقف له أعرفك إياها هذه السنة تجرعها ولا أريد منك أجرة على ذلك فأخذ الأرض فزرعها فلما زرعها ومن الزرق قبل الحصار كنته اقلع الزرع وأخذ إحنا رجعت عن العامل والغدوء يتضمن الضرب وفساد الحصار وإذا كان على هذا الوجه فقال طائفة من العلماء من حقك عن فرده فائدة قوله من حقك عن فرده أنه وأننا لا نقول له اقلع الزر إذا كان بالإنسان نقل الزر ما في إشكال إذا من يمكن أن ينقل يمكن أن ينقل في لا فيه إشكال إذا كان هذا مثل حد لا يمكن نقل نقول تبقى إلى الشفاة بعض العلماء طبعا إذا كانت الأرض للزر وأخذها منك للزراعة وزرعها وأراد أن تبقى إلى الحفاظ وفيته أثناء خيام الزر ونمائه بعد ما نمى كبر وقبل الحفاظ من العلماء من يقول من حق في الرجوع ومنهم من يقول ليس من حق الرجوع إلى الحفاظ وهذا هو الصحيح مثل قبيلة البذار ومثل قبيلة التسينا فالقياس من حيث وجود الزر أن حينما سمحت في الزراعة الأرض أنت متحمل من جميع التبعات والآثار المتركبة على هذا اليد لكن لو قلنا من بقول بقول بعض إنه في مدى رحمه الله لمن يقولون إنه من حقك أن ترجع لا يقولون من هلس بسمت ويصفد الحصار يقولون من حقك أن ترجع إذا قالوا من حقك أن ترجع تفهم أن تبتخل المسألة من العارية إلى الإجاعة ويسجح هذا الذي أخذ الأرض مستعبرا بعد أن كانت مستغيرا ذلك لو أخذ الأرض لزرع من يستغرق أربعة أشهر فرجع صاحب الأرض وبقي شهران على هذا القول يدفع عجرة الشهرين الباقية ونقول أبطل الزر ولا تنزمك عجرة بقية الأشهر أو المدة الباقية لأنه منتقلت الإعارة إلى العزاعة والصحيح أنه ليس من حق أن يخرجه حتى يحفظ السلطة كما ذكرنا من عصول التي ذكرناها وَلَا يُرَدْهُ الْسَقَطَ إِلَّا بِدِلَّهِ وَلَا يُرَدُّ الْخَشُبَ هنا مسألة قبرنا أنه إذا رضع الخصبة على الجدار ليس من حقه أن يرشب إذا قلت ليس من حقه أن يرشب عندك حدة عبارات تقول ليس من حقه أن لا أجرت له لا أجرت له لا تنتقل اليد يعني ما تصبح يد إجارة بعضية العالية لأن العالية ضمان ويد إجارة لا ضمانة فيها وفاعدة المسألة أنه, أنه لو حصل ضرر يصبح يضمن إن كان مستعين ولا يضمن إذا كانت مستعين كما تقدم معنا في الإجارة إذا ثبت هذا فنحن قلنا إنه إذا وضع الجدار وخشب على الجدار ليس من حقك أن ترجع حتى يسقط الجدار فإن فقط الجدار لا يخلو سقوطه من حالتك إما أن يسقط الجدار بدون وجود سبب من المالك فأن تأتي تسقط الجدار وينهدن البيت فإنه في هذه الحالة نقول الخشب الذي تكسب والبيت الذي سقط وأنه كان على جدارك وأنت تتحمل مسؤوليا عن جدار كل الذي رفع الخشب ومن حين أن أصل أنت متحمل الخشب المضوع على جدارك فإذا سقط الزدار وثلف لسبب سقوطه الخشب فحينئذ يكون هناك سببية الثلف وهو أن الزدار هو الذي سقوطه هو الذي تسبب في إسلاح الخشب فيرد السؤال الآن لو ثلف خشب الجار فهل يضمن صاحب الزدار قيمة خشب أو لا لأن ثلف الخشب جاء لسبب سقوط الزدار والجار يملك فقالوا لا ضمان على مالك الجدار ما دام أنه لن يثلفه بمشي فإن تلف للعوارض مثل البيح مثل المطر أو الزلازل هذا الله يقول لله فهذه كلها لا ضمان فيه انا مالك الجدار لكن لو أن مالك الجدار قال لي شخص اهدم هذا الجدار هذا جداري اهدم فلما هذا ما انكفر الخشب في شقوقه يضمن قيمة الخشب يضمن نثل الخشب نقول له رزة لصاحب الخشب نثل لأنك أسلحت فتلزم بها أسلحت ويجب عليك ضمان نثل الخشب فإذا كان خشب ليس له مثلي ونظم نادر ونوع قديم ليس له مثلي نقول لأهل الخضرة قدروا قيمة الخشب يومما فقط البدار ومثلت فكان قيمة الخشب في ذلك الوقت الذي فقط في الهدار تساوي ألف ريال والآن لما وقعتك بصمه بين الصراحين تساوي ثمانية آلاة نقول العبرة من سقوط الهدار ليشع ألف ريال ضمانا لحق الجاب فالخلاطة أولا إذا فقط الهدار فالجدار ملك للجاب يتحمل مسؤولية ما ينشأ عن سقوطه وعلى هذا المفروض إنه إذا تبه الخشب بفعل السقوط فالأصل يقتضي أنه يبنى إلا أنه إذا لم يتسبب في الإسقاط فلا ضمان هذا وإن تسبب في الإسقاط فإنه ضامن إذا تسبب في الإسقاط فإنه يكون ضامنا بحق طاحب الخشب فإذا ضمن نقول له أحذر خشبا مثل هذا الخشب في نوعين واصفته وجودته ورداعته وعدده وقبره فإذا لم يوجد نذره نقول له اضمن قيمته وإذا قلنا أنه يضمن قيمة في السؤال يضمن قيمة يوم سقوط الغدار أو يضمن قيمة الخشب يوم بناء الغدار أو يضمن قيمة الخشب يوم الخصوم عند القاضي لأنه قد تختلف القيمة وقد تكون غالب يشتفر خيصا والعكس سنقول عليك الضمان يوم الثقوط لأنه لما فقط شغلت جنة المالك الحقيقية للجدار لضمان حق أخيه النسجن فوجب عليه ما كانت عليه السنة في ذلك الوقت الذي تركب عليها الضمان وتغمن العالية لكيمتها يوم سهدت ولو شرط نسل ضمانها قال رحمه الله وتضمن الآبية بقينتها يوم ثلاث هذه المسألة مسألة خلافية وهي إذا اتعار شخص منك شيئا هل يضمن أو لا يضمن شخص أخذ منك السيارة يذهب لها إلى مشوار أرحادها ثم في الطريق تلفت السيارة هل نقول علي للضمان أو لا ضمان علي قبل أن نكتب استعار منك سيارة استعار منك مسجنة استعار منك قنن استعار منك ساعة وفلحة هذه الأشياء التي استعارها هل يضمن أو لا يضمن قبل الدخول في هذه المسألة ينبغي أن نعلم أن الثلاثين قسمين إلى قسمين إما أن يكون الثلاث بالتعدي والتفريق والإضرار فهذا في إجناع العلماء يضمن فيه المستعيد شخص أخذ منك سيارة عارية من جد من المدكة إلى جد ثم أساءك في إخدام السيارة فإنه يضمن بإجماع العلمات لذخرج من السيارة وساقع على طريقة فيها ضرر نقول يضمن لو خرج السيارة إلى طريق فيه ضرر يعني يكون طريق معذب طريق ترابي فاختار الطريق الترابي وأسرع في الطريق الترابي وأسرع طيادته نقول يضمن كل شيء في تعدل وإساء وإضرار تنتقل فيه من الأمان إلى الضمان لإجناع العلماء على أنه إذا أخذ منك سيارك أو أي شيء مثل ما معدوشي في زماننا مثل ما بالحرمى بن أنت نعم نهافظة أنها أفرض لك بهم وأفضل شيء يأخذه منك ويستعرهم منك ولا يفتل التطرف أثناء أخذ من ساعته المأبون بها فإنه غالب الحالة الثانية أن يأخذ منك الشيء ولا يتعدل ويحسن الانتفاه بالشيء وتأتي آفة سماوية أو يعطي ضغر أو يعطي معتد المجهود ويرسن هذا الشيء فلو أخذ منك السيارة ثم أوقفها عند بيته في مكان أمين فجاء شخص وأخذ منها مثلا أشياء من تلك السيارة هي لك فإنه في هذه الحالة يجد السؤال هل يضمن أو لا يضمن أخذ منك مسجنة ثم جاء شخص وترى هذا المسجن أخذ منك كتابا وجاء شخص وأتلكه ولن نعلم من الذي أتلك لكن لو علمنا نضمنا السؤال إذا كان لم نعلم فقال والله الكتاب الذي أخذته منك سلق والسيارة التي أخذتها منك أتلك فيها الشيء التناني أو جاء رجل وأضرر بها وصدمها ثم ذهب ولا أعلم منها في هذه الأحوار كلها إذا كان في تعبن إذن ما ذكرنا يبنى إذا أطفت طيارة في مكان الله يقف فيها مثلها وجع الضر نتفرنا ذلك ويبنى خصمان لو أنه وضعاً يكفي أمام الناس فجاع فارقاً وفرقاً يبنى كل شيء يتفره تقول يبنى لكن إلا لن يتفرق هل يبنى أولا قولان يبنى القول الأول كل عالية تؤخذ من الشخ فإنها مضمونة حتى يردها المستعير إلى تخير كل عالية تأخذ من صاحبها فإنها مضمونة حتى ترد وهذا القول هو مذهب الشابعية والحنابلة وطائف من أهل الخبيث والأمس السلسة رحمة الله عن الجنة القول الثاني العارية لا ترد ومن أخذ شيئا عارية لا نضمنه إلا إذا تعدى أفضل وهذا نسب المالكية والحنبي المالكية عندما تفضيل بين الشيء الظالم والشيء الخبيب لكن من حيث الجملة متفقون عن الحنبي على أمن العارية لكم المالكية للنذين قالوا إن الأواري صغمة فاتذلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الحسن عن ثمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد رواه أبو جاوب والتنمي والناجم والنساء وأخمت المسند والطحفة والحاكم وغيره وفيه طبعا خلاف المشهور في قضية الحسن عن سمرة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه على اليد ما أخذت حتى تؤديه وصيرة صيرة الزام على اليد ما معنى على اليد يعني الشخص الذي أخذ فكان ما ذكر وعراب الكل علمية لأن الله عز وجل فهذا العروف في بغة العرب ورسوله عليه السلام يذكرون الجزء ويريدون الكل فقوله تعالى فدت يدا أبي لهي. ذلك لما قدمت يداك والمراد كله فهذا ذكر الجزء ويرابت الكل فقوله على اليوم يعني على الإنسان الذي أخذ أن نعد الذي أخذ إذا أخذ منك قلم يخذب عليه ويردمه أن يرد ذلك الشيء لما قال عليهم على النظام معناه أنه متحمل للمسؤولين معناه أنه متسكل بذلك الشيء بحيث لو ضرع عليه أي ضرب فإنه يتحمل المسؤولين الدليل الثاني ما ثبث في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وطحه وغير واحد من علماء أنه لما أراد الخروج إلى رزوة الحنين اجتعار من خسفان رضي الله عنه وأرضاء أدرعه وأسلحته أخذ من الصفان الدروع والأسلحة للجهاد لما ذكرنا في الدفع النار هذا الحديث وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراض أهل الرحمنين خرضت المسلمون والمؤلف قلوبهم من مكة فزاد عدد الجيش الذي خرج من النبيين مع الذين أسلموا يوم فتح فإحتاج رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى مثل هؤلاء ويكون معهم سلاح مدائب فاستعارم الطفوان رضي الله عنه فقال الطفوان كلمة النسوء أغصبا يا محمد يعني هل أخذت مني هذه العارية بالقوة والغصر هل أخذت مني هذا الشيء بالقوة والغصر فقال علينا الصلاة والسلام بل عارية مضمونة هل ما أخذت حقا وما كان صلى الله عليه وسلم ليأخذ الحقوق منه فقال بل عارية يعني اخذتها منك عاريه في المقام يعني ساقضي بها حاجه ثم اردها لك في المقام مضمون فدل قوله مضمون يعني اتحمل ردها كامله البيت فمن هذا الفقهاء رحمهم الله الذين يقولون بالضمان من كل شيء ان كل شيء تاخذه عاريه من الشخص انت مسؤول عن ضمان حتى رده كاملا البيت يستوي في دارة البيت والعقاء والمنقلات في الخيارات فائدة هذا الشديد في دنارة على هذا المسأل أن أننا نلزمك برب الشيء الذي أخذت حتى ولو تلث بدون الخيار حتى ولو تلث بدون تفريط لك فأنت ملزم بربه وضامن له هذا معنى قولي بالعالية مضمنة أيسا أرد لك هذا الشيء الذي أخذته منك عالية ولا أفلق فيه حتى يعود إليك كما أخذته كاملا الذين قالوا بأنه لا يضمن استدلوا بالقيادة وقالوا إن من حيث الأطر العام في قواعد الشريعة أنه إذا أخذ له القياس قالوا إن الآلية كالوديعة كما أن الوديعة أمانة ولا تضمن إلا إذا فرق من السودق كذلك الآرين لا يضمن المستعير إلا إذا فرّط فيها وأعرضها للضغط والصحيح لا شك القول القائد بوجود الضغانة في حبوك ونفهم من هذا القول قائدة الخيار أننا إذا قلنا إنها مضمونة فإنك لو أعطيت سيارة أو أعطيت دارة محطة لأي ضرق عن هذه الاستيامة أو عن هذه الدارة ولو لم يكن للمستعير فيه دخل ما كان بيده ولم يكن لتفريد فإنه يذلمه الضمان فقل له لي إلا حاجة أن تأتي إلي كاملة الضرر لا أسألها أنا أسأل عن حاجة التي أخذتها كما أخذتها كاملة تردها إلي كاملة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على يد ما أخذت حتى تؤديها ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل عالية المضمون. فدل على أن الأصل العالية أنها مضمونة هذا من نفس لمثرة الضمان إذا ثبت هذا أعرفها أن القرى الضاجف أن المعارية مضمونة انتلاب ستقلنا على ذلك يريد السؤال إذا كانت مضمونة لو أن شخصا أراد أن يستعير منك كتاب أو أراد أن يستعير منك قلم أو أي شيء وقال لك أنا في بشب مما عظم سأخذ سيارتك ولكني لفت ظامناً لها هل من حقه ذلك أو وهل هذا الشرط الذي اشترقه عند الاستعارة يذكب الضمان أو لا يذكبه؟ أنا أقول بأن الضمان ثابت يسح الخلافه بالشابرية والحادلة قولاً الذين قالوا بالضمان عن المستعيد فقال طائفة من العنماء الشرط غاطلاً لأنه مصاب بالسنة والسنة تقول بل عالية ودل على أن شأن العوارق متضمن وقد قال صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس كتاب الله فهو باطل وإن كان من أدل شرط التي تعارض الشرط لا ينتظر إليها لأن النبي صلى الله وصف هذه العارية بكونها مضمونة فلا يمكن أن نلغي هذا الوصف بالشرط وقال بعض الألماء من أبحاث القول الثاني أن العارية إذا قلنا بغمانها يمكن إثقاط الزمان بالشرف فتقول له أستعين منك السيارة بشرط ألا أضمنها إذا تلق وأستعين منك الثنم وكتابة, وكتابه بساعة بشرط ألا أضمن إذا حصل الثنم وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطه وهذا مسلم قد اشترط أنه لا يضمن آليه والصحيف أن الشرطة خاصة لأن السنة دلت على نفس العارية بأنها مضمونا وأن من شأنها أن تضمن فإذا اشترر أنه لا يضمن فقد خالها الشرع الله أبدا وجده ولذلك نقول لا نعرف العارية ففي الشرع إما مضمونا خاصة وأن رسول الله سنة وقال على اليد ما أخذت فأذن بالرسل وقال على اليد ما أخذت حتى تأذن ثم إننا وجدنا رسول الله سنة من فرصة في الشروع فيقول كل شرط ليس في الكتابنا ونرابد قوله ليس في الكتاب لا يعني ليس في الكتاب والسنة لأن السنة ليس كتاب الله وفي القرآن ومثله ما فإذا كان الشرط يعارض السنة ويضاردها ويخالدها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عالم يدي ما أهد الحق لا تؤديه نقول بالضمان الأمر الثاني مما يردّح هذا القول أنه كما تردّح من ذهة الأثر يتردّح من ذهة النظر فإن صاحب الآلية صاحب الشيء المستعار الذي أعطاك السيارة أو أعطاك ستانه أو أعطاك قلمه أو أعطاك ساعة التفضل وأحسن ولا يمكن أن نتعل عليه قرمين لا نتعل عليه قرمين فهو لن يأخذ أجره ولم يأخذ مالا لقائم من خلقه وليس من العدل أن نقول وأيضا يضمن التلف الذي يحبه لن نقول العدل أن هذا يأخذ العالية في شيء مستعاب وينتد به ويتحمل مسؤولية ربه الكامل ويغمى على ذلك لو جاء يشترك المتعير على المعيد أن لا يرد فقد أجحف به برضا ولم يتحقق العدل الذي قامت عليه هذه الشريعة وبناء على ذلك لابد من عدل بين الطرفين بين المستعير والمعيد ونقول إنه إلى الشرط فإن الشرط, الشرط المتحف وفيه برض فلا يمتكت إليه ولا يعود العارية وعليه مؤونة ربها إلا المعجرة ولا يعيرها وعلى المستعير مؤونة رب العارية هذه المسألة يا إحوان تقع في الأشياء التي تحتاج إلى خلفة النقل وفي زماننا الآلات التي تسقط وحدها الأشياء ويقول حلها في مؤونة او يكون شيئا التعارف نقلهم من بلد الى بلد شخص جاء وقال اريد منك هذه المكينة الزراعية تريدها في النجرة في السنة قلتهم خذها فأخذ المكينة وانتفع بها سنة ثم جاءت بعد السنة وقال لك تعال فخذ مكينة او خذ الآن النفي تقول له إن الشرع يلزمك بردها إليك على اليد ما أخذت حتى تؤدي ما دلت أنك قد أخذتها من داري من بيتي من نملي ومن نحظي ومن مستودري ومن نزرعتي فأنت ملزم بردها إلى الموضع الذي أخذتها لا يلزم بشيء زائد على ذلك وعلى المستعيد رد العارية أن يلزم شرعا بردها إلى الموضع الذي أخذها إذا قلت من مرزا تتفرع العبارة التي ذكرها أنه يدفع مؤونة حملها فالمؤونة والسلفة التي يتكلفها في نقلها فلو قال لك أنا نقلتها إلى مدرعة بخمثمائة ريال فتكلفت نقلها لحومي مشتاج الآن لقلت مشتاج أنت الذي تحتاجها فعليك ردها لو كان فقيها نقول هذا الحلاث ماذا نقول نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد لا أخذت حتى تؤديه فذل على أنه يرد العالية وأنه مجزم بردها وعلى ذلك قرص الله عليه وسلم بل عالية مضمونة فنزله بالرد إلى الموضع الذي أخذ منه العالية فلو أخذ العالية من طرف المدين وأوصلها إلى المكان الذي أخذها فيها وقال لصاحبها خذ عاليتك قال لا, لا أقدر حتى تحذرها إلي إلى بيتك نقول لسة منزلة لسة منزلة لإحضارها إلى بيتك بل أنت منزلة لإحضارها إلى الموضع الذي أحدتها هذا بالنسبة لما فيه خلفت ومعونة النقل لا يزال صاحب العالية بمقلها بل على النهو التعار أن ينقلها وعليه مؤمنة النقل إن كانت ما تنقل إلا المؤذرة إلا المؤذرة طبعا هذه غزارة استفناء واستفناء إفراج الأمنين يتناول النقل يعني أن العيون المؤثرة مثلاً أخذ منك السيارة واستأجرها بخمسمائة لكي نقضي عليها مطلوبة وجاء السيارة أوقفها في المكان وقال لي خذ السيارة نقول نعم السيارة لا يزن أن نستأجر ضدها والعين لا يزن أن نستأجر ضدها إلى صاحبها مؤونة الرجل مثلا لو قال له أريد هذه السيارة أن تؤجر من السيارة إلى المدينة مثل الشركات الموجودة الآن لو استأجر هذه السيارة من الشركة العرانية ذهبها إلى المدينة والشركة في مكة نقول من ناحية سرعية يذهب لها إلى المدينة والشركة مذنى برض سيارتها لأن العين المؤذرة لا يظنى فيها المستأجر ردها إلى مؤذلها في موضح الذي إنما يتم التعاقب على حسب اتفاق الطرفين لكن لو كان الاستثار انه يذهب ويرفع في هذه الحالة نقول عليه ان يردها للموضع الذي فيه الشركة وبنان على ذلك الفسكر في الإيجارة من حيث الأصل العام لا نبذل المستأذر برد العين المؤجرة ويبذل فقط بالمحافظة علي المؤجرة وما فرق بين رد العين المؤجرة مؤولة نقلها وردها وبين المحافظة عليها المحافظة عليها تردنا في كتاب الإجارة أن نستأجر عليه شرعا أن يرد العين التي استأجرها مثل ما أخذها فإذا استأجر عنارة أو شطقة أو دارا يردها كاملة إن أخذها كاملة ويردها ناقصة إن كانت ناقصة فإذا أخذها واستأجرها سمتا فأثلف شيئا في في جدرها أو أثلف شيئا في نوافئها أو شبابها فإننا من ذنهم لإصلاح ذلك الذي أثلفه كلها ويجد عليه أن يرد العنة كاملة كما أخذها كاملة هذا من جهة المحافظة وليس لو يناقل المثال من, من العنة أسابقكم الله جليلة الشيخ وضارك الله فيكم ونفعل الله جعلكم جليل السائل يقول صبيلة الشيخ رجل أعار أرضا ثم مات ولم ينتهي الزمن الزليا فهل الورثة أن يرد العائلة قتل الموعظ؟ بسم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلف الله وعلى آنه والصحيح إما بعد فمن السعار حيئا وكانت العالية مؤقتة بجمان وطال له صاحب الأرض هذه الأرض سنة وتوفي في نفس السنة فإن العالية إذن ذنبا وليست لتنبيك ويتتخرج على نفس المثال التي ذكرها في هذه الحالة يجب على الورثة أن يردوا الأرض إلى المالك الحقيقي لأنهم لا يقومون مقامة موزفة وقضينا هذا وقلنا ليس للمستعير أن يقيم غيرهم مقامة فإذا وجدت فيها زر نقول للورثة عليكم دفع أجرس الزرق في السنة في المسخ الباقي لمنسنة يتنتقل الآلية إن كونها آلية إلى كونها إجارة إلا إذا طابت نفس المالك الحقيقي وقال أعرتكم كما أعرت مورثكم في هذه الحالة لا إشتار والله تعالى عمل أتابق الله قبلة الشيء هذا الكلام في الضمان العالية يقال في حالة وقوع الثلاث في أثناء الاستخدام ولم يكن في استخدامه تعجل أو مسيع نعم إذا استخدم بدون تعدي وبدون تفريد هو الذي فيه الخلاف وحصل خرج للسياعة من المدينة إلى جده من مكة إلى, إلى جده أو إلى المدينة وفي الطريق حصل ثلاثي في هذا السياعة أو في أي شيء من السياعة فهذا الثلاث أهل الخضرة يقولون ليس استعماله مؤثر هذا ثلاث آرح سنقول بهذه الحالة الرمن سواء كانت ثلث بسببه أو بسنة لأنه إذا كان ثلث بسببه بالإجماع يرمي ومحل الخلال فقط إذا كان ثلث بغير السبب لأنه يتتبه فيه هل يرمن أو لا يرمن فالصحيح أنه يرمن كما ذكرنا لله للسنة عن رسول الله عليه الصلاة الله تعالى سابق من الله فضية صاعدة حقيقة جميلة وليا ذلت عليها السنة عن رسول الله الله للسنة بحديث في سنة أبي داود الذي أجمع العلماء على العمل بنفسه وهو من الأحاديث التي اكتمنت في وصحة مثنها فقد قبر الشيخ الإسلام وعنة الحديث أن من السنة من صحة مثنه وضعف ثنده فأغنت صحة مثنه بين الأمناع عن طلب الثند لأن الأصول تصححها هو تقوي فلو كان ثنده ضعيفا كما الأصول الشرعية تدل على ثنده يعني جاء حديث رئيسي أمر بالصلاة أن نقول ضعف ثنده من جبنها في عرض الصلاة نقول إن ضعف السند قد يكون. أن نتمنى صحيحا فنعمل بالمسلم لكن بعد السنة بأن من نسبة الحديث إلى مسلم ما الفرق بين القبيلين فالأمل أمل الحقيقي ولذلك البعض تجد البعض يشمع على كتب الفقان فيها حديث ضعيفة فيقسم عن هذه القواعد والغواب التي قررها أهل العلم حسنا الله علي أن الحديث إذا كان ضعيفا خفاء من العلم وأشعره إلى ضعفه أو عزوه إلى من أخرجه من بعض الابتشهاد من المتن الذي يشهد بالأصول يقول لنا أهلاً في حديث آه الخراج بالضمان حبيث عائشة أن الإجماع على العملية يعني أجمع العلماء على العمل بمتنه أما الخراجة بالضمان فهنا في من الذي يأخذ المنفعه؟ من الذي يفتحه؟ المستعيد سنقول تضمن هذه العلم التي أنت آخذ من منفعتها إذا حصل الغر مدة الانتفاق ولذلك حتى مع أصور الشبيعات أولاً لما يقضي التضمين يتقينا من جهة النظر ويحتقينا أيضاً من جهة فنستقاما من جهة الأثر للحديث الذي ذكرناه فالتواعى فرّط أرض من خضيط فهو ضعنه حتى يرد العين كما أخذها والله سبحانه الثالث والوقت صديدة الشير صايع يقول لي محل لإطلاح الأجهد فأسلط العامل بهذا لأحد الناس على وجه خطأ ثمان الذي يضمن هل العامل عن صاحب المحلد وهنا أمران أمر الأول الأجيل وهو العامل في المحلد تارثا يكون عاملا عند صاحب المحلد و تارثا يكون شريكا معه وهذا يقع على اختلاف البناء في مثل الشراكة قياسا على المضارف إذا كان العامل الذي في الجكان يعمل ويأخذ أجر شهرية فصاحب الجكان يتحمل ضرر العامل الذي لم يخرج فيه عن أصول المهنة كل ضرر يقع من الآن بدون تفريق وبدون خروج عن أصول المهنة يضمنه صاحب المحل لأن صاحب المحل يأخذ ربح المحل فيتحمل الخسار التي تقع في المحل ببين تأتي عن القائد الذي ذكرناه لكن لو أن العامل تساهل حمل الزجاج ويده مبلل وفقط الزجاج وانتسر نقول يرداد العامل لأن السبديده لأن المباشرة تستقل حكم السبديد وعلى هذا فقط باشر العامل من الإكلاف بتفريك وذلك عن طريق حمل هذا الشيء بطريقة مضيئة إلى محتملة بالضرط ولا يتعافى أشباب المحاقب هذا تغطير وإهمان لأن العامل جاء في وضع الغطاء على الشيء الذي أصلحه ووضعه بقوة فكسر أو أكلها أو عطر شيئا سيبنع العامل لأن, لأن فعله وطريقة وضعه لا تتفق مع أسول النهجة لو جاء العامل في الأجل الكهربائيين فشبكها مثلاً في الأزياج السهربائية احترقت الأجهزة وكان هناك شيء في داخل الجهاز نقول إذا كانت أصول العمل عند السهربائيين أنه كان من المنبري عليه أن يفتش السنعة التي يراد أصلاحها والجهاز الذي يراد أصلاحها فلم يفتش عن ذلك وجعل ذلك وأشغلها حتى احترقت يضمن لأن الإحتراف وقع بفعل فيما أدخل هذا الفيش ويشتعل بسبب شكل الفيش فهو الذي يباشر ويرضا بالضمان كل هذا فيه قواعد وثوابط تدور شون إهنان الآمن وعدم إهنان فإلى فعل الآمن أي شيء نفتع أن نقوم مهنس أو غير مهنس إلا عن طريق أهل الخضر فإن كان الآمن فالشدادة نفتع إلى الشتاة المنجار المنجار المنجارين أي طنع نفتع إلى أهل الخضرة فيها وهذا شيء تكلم الظلماء عليه كلام نفيس ومسألة شهادة أهل الخبار من قرأ الفقه الإسلامي يعلم عزة هذه الشريعة وعظمتها وتموها ويذلك أنه كل شيء وبعلم علماء والأدناء في موضع لأن هذه الأحلام تفرعت وبنيت على شريعة كاملة وما على الثمان والكمال كان له حظ من ذلك الشيء الذي يمنا عن الشيء يقرب ثابت العالم إذا عمل شيء خلاص ما قرر عن الخضرة نقول عليك الضمان إذا عمل عمل موافق لكلام الخضرة وحصل شيء قضاء وقدر جزء من صاحب المحل وعالج الضمان بالشرط الذي ذكرناه والله مبهان سيد يقول إذا كانت العالمية إذنه بالممتعة وليست ملكاً للممتعة فأشكد علي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار أدر عنه الصفان رضي الله عنه وأعطاه الصحابا ولم ينتفع بها هو عليه السلام جميلة لما يجبق سؤال دير إشكال دي. لكن المعروف عرفا كم مشروط لها أنا سيأخذ بثلاثمائة أربع مائة بيت عليه عليه الصلاة هذا هل قررناه بين الناس من سائل الدجار أن الشيء مثلا لأنك نقول لشخص وكلتك في تنظيف العمارة الوكيل ليس له أن يوكل غيره. لكن العرف معروف أن نثمه الذي ينظر لما قلت وكلتك في تنظيفها يعني وكلتك أن تأتي بمن ينظر فهذا شيء له ثوابثه أن العطاء للعارية إن كان أنا وفي جرى ذي واعترض العصر تقييداً وإخلاقاً قيداً وإخلاقاً قيداً وإخلاقاً وهي هذا والحمد لله بالله أتابعكم الله صبيلة الشيخ رجل سمتع في عمرك إلى الحج ثم أراد أن يعدم له قبل يوم الثامن فهل يجوز له ذلك العمرك جاهزتهم في شاعر السنة وليس هناك محظور في إيطاع العمرك وزيارة البيت بأي وقت ما لم يكن الإنسان مثلوبة لنسك الحج في وقت ينتنع عليه لم يأتي بالعمرة فيه واختلف العلماء رحمه الله الحاج إذا تحلل وأراد أن يأتي بالعمرة في أيام تشريق على مسألة خلافية تقبل الكلام عليها في ستاب النناسي لكن بالنسبة لمسألة لو جاء بعمرتي من بلده ثم بقي بمكة ثم أنشأ عمرة ثانية وهو بمسكة فإن هذا جائز من حين في الأنصر العام ويستوي في ذلك أن تكون له أو لغيره كأن ينشئ عمرة عن والده الميّم الذي لم يدعه أو عن والدته أو عن إنسان آخر لم يعتنى فأراد أن يضرئ أبو فهو مجهور على ذلك أما عن نفسه فإن الأشله هو الأولى ألا يفعل ذلك لكن لو فعله فليس هناك دليل ذلك الأحيان ليس هناك بليل يدون على من يوسفين لكن يريد السؤال لو فعل العمرة الثانية فهل التمتع بالأولى أم بالثانية؟ والجواب أن التمتع واقع بالعمرة الأولى لا الثانية لأن العمرة الأولى أنشأها في الأشر الحج وهو نام للحج من العامل فصار المنضغ عليه بعد انتهائه من عمرته وعند إرادته لذلك الحج أن يرجع إلى المقام فصار وجود الدني عليه مبنيا على سقوط السفر الى النقاط فالسوى تدخل عمره او لا بسه لان العدرة بكونه لم نساعد من احرام بحده من النقاط ولذلك اذا رجع الى بلده او الى نقاطه او مسافة القصر فقط عنه دنيا سمجر وعلى هذا فاننا نقول من العمره الثاني لا تخطأ العمره الأولى على موجه النبي ذكرناه بالله وكلام فالسابق الله فضيلة الشيخ سايلو يقول من كان ساسلاً بمنطقة ملكة ولكنه خارج حدود الحرم كأهل حي المحيرات والسلس فهل عليهم صواف وزاع من كان خارج حدود الحرم ففيه تفصيل إن كان دون مسافة القطر من قطر كأهل النوارية ونحيها كأهل فهؤلاء ليس عليهم صواف وزاع وأنه إذا كانوا فوق المسافة القصر فإنه كأهل رسال وأهل قديس وخليس فهؤلاء يذبنوا الطواء المجاع والله تعانى أثابكم الله فضيح الشيخ رجل يريد الحج قادرة ولم ينطع شوق الهدي فهل يستحف هذا أن يتبه؟ بالنسبة للقارئ ظاهر السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ساق الهدي ولا ونايتذل القران مثل هذه السنه التي اطبقت فيها الاحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك قال اني قلدت هذه ولبدت شاني خلاء حتى عنها فدل هذا انا اشم حتى عنها هذا على انه لا ي... على ان افضل القران ان سوق هذه ما هي سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم سوق هذه قال العبره بان يكون السوق يوقفه معه فإذا حصل ذلك أجزاء حسوره أخذه من مجر وأنا بالنسبة بكون هكذا السنة ويعهد الهجم وهو خادم على سوطه فقال بعض العلماء إنه يكون آتما من خالفة لهذه رسول الله من وسلم الذي قال خذوا عني مناسقكم فلابد من سوط الحديث القارب عن الوجه الذي ذكرناه الله فيه أتفاق الله فالصبيل الشيخ سائم يقول إذا أرطل الحج عن الخير بمقابل ذلك لنفقة الحج ونتسجد الديون فعل هذا يجوك لنفقة الحج نعم أما لتسجد الديون فلا يجوك الصحيح أن الحج ممكن أن تأخذ أجرة على قدر ما أنصرت من مرحب ومسكن ومنذب وهديد إذا كان حج تنفعاً أو قراماً أما أن يكون الحج محلاً للمجاية البيع والشراء أحج أمنيتي بخمسة آلاف لا بسبعة آلاف أحج أمنيتي بخمسة آلاف قال لا بشثة آلاف فأنها بيع من فلا فهذا النظر إيجارة يسميه ظلماء بالإيجارة على المقاطعة والأول يسمونه إيجارة على البلاغ والإيجارة على البلاغ أن يحمن الورثة بلاغاً الحاد إلى نقشه فيتحملون نفقة الركوب ونفقة الأكل ونفقة الملبد اللي يستاج إليه لإعمر فيه الحجه ويقتسب النفقة لهاداً وإياباً ويكون الضابط في هذا العرف من نفسه فإذا انتزموا بذلك وأعطوه مبلغاً ونقص المبلغ لوجب عليه من ورعضوه مبلغاً وزاد المبلغ ووجب عليه أن أرضى الديانة فلو أعطيت شخصاً عشرة آلاف عن أن يخج عن ليه إثن تحج وكلفه بحج أربعة وجب عن أن يرد حجة آلاف ولو أعطيته مثال ثلاثة آلاف وحدة واشترى الهدي وبلغت تكاديمه خمسة آلافين دا. تعطيه الألفين الباقي هذا بالنسبة للمعاجرة عن البناء وهي المتينة يمكن أن ينقال بها دون ما الله سبحانه أثابت الله فالقبيل الشيء بعض الشجاج يستثفي بعض صلمه العلم فما هو الصديق الصحيح للقالب العلم في هذه الحال؟ أنا شك أن تعليم الشجاج ودلالتهم على الخير من أعظم الطاعات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى فإن الشجاج ضيوفهم عن الله سبحانه وتعالى والضيف يكرم ولا يهام ويرسن إليه ولا إنساء ومن ابتقى الله عز وجل في حجاج زيفي فأحسن إليهم أحسن الله إليه في الدنة والآخر فإن الله وقف الحجاج لأنهم آمون لذيك ويبتغون فضلا من ربهم ورضوانهم وأعظم شيء يقلبه الإنسان ربوان الله عز وجل قال الله عز وجل من, من الله أكبر وهذا النور جعله الله فوق الجنه يعني زياده على الجنه فيطل على اهل الجنه ويقول سيقول لهم فيقول يا ربنا انحرك وصلنا صلى الله عليه وسلم ان الله اطلع على الجنه فيقول يا اهل الجنه اظضيكم فيقولون يا ربنا وما لنا لا وقد اعبيتنا واعقيتنا واعقيتنا فيقول الله تعالى اولا ازيدكم ورحم عليهم برحمه فخطوا عليكم ابدا استغفر الله العظيم رب العرش الكريم باسمه من اسماء صفاته الا ان حل علينا رضاه فلا يخطوا علينا ابدا اللهم انا نشهد القدر والذي لا يخطو بعده احد فهذا البيت الذي وعد به احد زوجات رضوان وعرفه هو قراني فنعطى أن قرقبته اني ما ادري مصوبته حتى ان الله لن يضمنه جزاء الا الجنة. يحتاج إلى تسهير بالله ودلال عن الخير فإذا كان المسلم يستشعر أن الحاسب ضيف عن الله بهذه العبادة فليعمل أن أكمل ما تكون عليه العبادة هو العلم الشرعي المقروب بالآن ما يمكن أن يكون خاسع على أثنى الشرس وأثنى إلا إذا كان عالما بالسنة وأيضا مقدر على الله ولا يمكن أن يتعلم إلا إذا وفقه الله أثنى وجبه لمن كان على بصير بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرك فسأل علم وأكتاب وضينا من الحق قوة سيطرة الله بالعلم أن ينتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يعلموا أن على عناقهم ورقابهم أمانة ورقابهم أمانة عظيمة وهي أمانة في العلم فتذيب العلم أمانة والله خافض رسوله صلى الله عليه وسلم من فوق سبع السمارات لأزاء هذه الأمانة يا ايها الرسول بلغنا من الذي اليك ما قضيت وان لم تفعل هذا والله قد رسالك امره من بدل وحتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما احس ان هذا البلاء حسم عليه وواجب عليه وانه أمر عظيم ثقيل وقد قال لي صلى الله عليه وسلم انما من الا في يوم تحدث الوداع في يوم عرفه وكان أولا استفتح عليه الصلاة والسلام أن قال أيها الناس اسمه قولي فإني لا أدري لعني لا ألقاكم لعد هذا أبدا ثم قال أيها الناس هنا دماؤكم وأمواركم وأعراضكم عليكم حرام في, في يومكم هذا في بلدكم هذا في هذا ألا عنب الأرض قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصح فقال الله تشهد اللهم تشهد اللهم تشهد, اللهم تشهد. وليدل على أن تدريغ العلم وذلالة الناس عن الله عز وجل والقيام بهذا الواجب العظيم فريضة على كل من قدر هذا النور وابتدان له هذا الصراط المستقيم أن يدرم الناس عليه فالواجب يتنظروا إلى الشكاش أنهم يحاجروا إلى هذا العلم فتأخذوا بمجانع قلوبهم الله وأعظم ما تقدموه لهم صلاح دينهم وإيمانهم بالله عز وجل وسلامة أقيدتهم بالإخلاص من الله جلال ظلامه الذي من أجله كان الحج ومن أجله كانت العمرة ومن أجله كان الشرائع الإسلام وهو التوحيد الخالص والإيمان الكامل بلالتهم على شبكه من الله أنه في الدعاء والاستغاثة والرجاء والذكح وفي ولالة النساء العقيدة المهمة التي عليها مدار الصلاح والخلاح في الدنيا والآخرة بل عليها قبول العمل وربه بل من أجلها أنجلت الكتب ومن أجلها أرسلت الرسل وأول أمر في كتاب الله أمر الله بخلقه يَا إِيُّهَنَّا سُعْبُدُ وَرَبُّوَهُ وأول نهل في كتاب الله أزداد نهابه عنه خلقه فلا تجعلوا لله أندار ما عنك تالي على طلاب الإن أن يبدأوا بهذا الأساس العظيم الذي عنه صلاح الدين والدنيا والآخرة واستقامة الأمور كلها أما الأمر الثاني الذي يجب على طلاب الإن الذي يجب على طلاب الإن امنتهي هو تعليم الناس السنه وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم السنه يعلمهم شيئا كان رسول الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد ماذا كان يفعل. ماذا كان يقول هذا من اعظم ما يكون فيه الخير والبر نضر الله ورعى سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله النظاره الحسن والنور في الوجه فاهل السنه وجوههم مشرقه بالله فلا يزال طالب العلم في نور ورحمة يخوذ غناء رحمة في الله عز وجل ومن هنا يبارأ بطالب العلم في علم أنه يؤلم الناس ويخف على دلالة عن خير وإذا جئت تحرفت تنظر عن ممينك وعن شمالك الذي يحتاج إلى توجيه ووجه ولا حمد بلأتي لأخذ تنظروا إلا كبير كأب ووالد تقدرونه في جنونه وتنظروا إلى من في سنكم أنه أخر لكم الله وبينكم وبينها وشائجة الإسلام وتنظروا إلى من هو الصغير أنه مثل ذلك الخبث عزيز عليكم تنزلون منذ بل لا خبيه وتفعلون ذلك من الله وفي الله وارتغاء مرضات الله لا تنظروا إلى لون ولا إلى جنس ولا إلى نتر ولا إلى قطر ولا إلى قائمة ولكن تنظروا إلى شيء واحد وهو الروة في الإسلام وكونهم أخوة لكم في هذا الدين تشدونهم في, في الله والتعلموا أنهم ضيوب عليكم الله يعلم كلهم ويغفن عليكم وأنهم يحجونكم في هذا الدين وأنهم قد استودعوا صدورهم فسنظرني بكم فأصاب الله العظيم أن يجعلنا وإياكم فوق ما يغنون من خير الله أعلم على هذه الدولار إحمة عظيمة فإن الناس يحجون ويأتون هذا البيت ويزورونه يخرجون بالمشاعر الطيبة يخرجون وتبرعوا الشعائر الإسلام أو قوة الإسلام أو أمة تقوم بوا ب شخصاتها وبذكاتها وإبداتها والتال بينها هذا ليس كما نحن عظماء يا رب الاسلام اننا ائمنه بكم اوكم اذا وفقنا الله لتطبيق القنان للسقوط والتزام بفرائقه واداء ما اوجب الله عليكم تجاه اسلامكم فاحسنوا بين الظنون واحسنوا اكرام من شاء الله ان عليهم رب العرش الكريم ان عيننا وليات العدان الخير والبر والله تعالى فالتضيئة الشيخ أن اعتمر في أشهر الحجة للغير وحج عن نفسه بفال كثة العمرة التي أداها عن الغير وعن التراق وتصير النسط إلى التمثل فيه بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومنه أما بعد اعتمر عن شخص وحجة عن آخر أو حجة عن نفسه أو العكس فليس حاله حالة بحال متمثئ ولا يذنبه قم التمثئ ويكون اعتماره عن غير كاعتمار الغير معه كما لو جاء الغير معه معتمر وهو عن نفسه وبناء على ذلك إذا نوى العمر عن والده ثم حج عن نفسه أو الحج عن والده عن نفسه فليس بمتمثئ لكن المشكلة فليس تونه المشكلة إنه لا دخل من نقاط الجحلة ناوياً العمرة عن والده والحدي عن نفسه فإن الواجد عليه بعد انتهاء من العمرة الوالد فلنرجع فيحرم بالحدي بالنقاط الجحن لأنه مرضى بالنقاط الماضية من سكرين فيلزمه عن نفسه ويرجع إلى النقاط ويحرم منه فلا يحرم بالحجن هنا إلا إذا كان أبكاء في عمرة ولم ينمي الحد في هذا العد وطرأت عليه نية الحدي وهو بنفسه فأصبح هناك سورة ثالث سورة الأولى أن يأتي من خارج المواقيد ناويا من المسلوكي بالنوعين الذين ذكرناهم فنقول ليس بمتمتع هذا الحكم الأول والحكم الثاني ارجع بعد عمرتك لفي تأثير الحج من الميقات فلا يتمتع بالعمرة إلى الحج لأن عمرة منفصلة عن الحج لأن كل عمرة منفصلة أنه كانت عن الشخص نفسه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فهي للشخص نفسه أنّا لو كانت العمرة عن شخص وحج عن آخر كان يكون حج بشخص وعمرة بشخص كما رجال السلام مع بعضنا هل نقول عليهم يا زمي كمسر لو وارد ووارد حج ما معتمر يأشر الحج ولم يحج وثاني حاج وليس معتمر هل نقول يسر الله أنّا سكّه ومسّعه نقول لا فكذلك إذا نوهّ عن الغيّ لأنّها ليّه للغيّ ليسّك له هو ولم يتمثّع بها لحجه هو وكذلك إذا كان الحج لوالده لم يتنبتع بها لحد والده ولذلك تقع لوالده حجة مفردة لا تقع تنبتعا الأمر الثاني نقول يذبك أن تخرج إلى النقاط لأنك مرتب النقاط في جمان الحج من المسكين إلا إذا طرأت لية المسك الثاني وأمتد النبكة فتحرم من النبكة ولا شيء أعلى فإن لم نبتع إلى النقاط وأحرم بالحج من النبكة فعليه دم الجفران لا دمتها كل دمه في هذه الحالة دم جبران الذي ذكرناه وعليه بما هيئة سلب الحركة وحالة رضي الله عنه ورحمة الله أئمة العلم أجمعين الله تعالى أثابت لله فئدة الشيخ سائل يقول من عدد عن طواق الإفاظة لكذل في السج وليس له مال يدفعه لمن يحمله ويبوك به فمن تطر فجزاته الله خير طواق الإفاظة أخرى من أرهام الحج ومن حيث الأصل التوكيد يجوز في الحج كله ويجوز في بعض الحيمة ورده ورد التوكيد لمثالة الرمي فكان بعض المشائح ما رحمه الله يقول إذا طرأ عذر أن الحاجس لم يستطع نتوفه طواقب إصاغه وانتقل إلى ذلك مثلا حصل عليه حاجس أن أقف نية حصل أي ضرر لا يستطيع البدء أن يقوب ففي هذه الحالة يقولون أنه لا يجب علينا قوبه كالنية الذي يقفطه دادته لم يهدمه إثمان نسوكه للعدل ولكن هذا القول مرسوف ومعناك من بعض نشائخهم من ناظرة في هذه المثلة من كان يقوب هذا القول وقال أشته أن يوكل لأنه تعذر عليه أصانة وقد طح شرعا أن يوكل في كل الحد فلعن يتحب جزء الحد من ذات أول والقول الثاني أشفع ان شاء الله أنه لو وكل غيره في حال عده كل ما ينستطيع أن يطوف البتل فإنه يمكن أن يقال بأنه يوكل من عنه. كما عنه كما لو تعثر عليه الحج كله فإنهم يجوز أن يحج عنه غيره وبناء على أن ذلك يستطيع أن من, من يطوف عنه من يطوف عنه قوافة الإفاظة ثم يبقى من سنعا حتى يطاف يعني يكون التحليم الزاني بالنسبة له متوقفاً على هذا الطواف والقول الأول يقول له لا يطاق عنه لأتى لا الطوافره لا يؤديه للشخص ونفسه فإذا تعذر أن يؤديه الطبط عنه لأنه تفيد شخصه للإنسان كمانا كما وآخر دعوانا على المسلم المهارات العالمين صلى الله وسلم